واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور مدرس الرياضيات مدرسة الرياضة مدرس اللغة التركية مدرسة الموسيقى مدرس اللغة العربية مدرس الرسم مدرس العلوم مدرس التاريخ